جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرط خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وظلالهم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا فَسَالَتْ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْنُ زَبَدَ الرَّابِيَةِ وَنِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءٍ أَحِلِّيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك, أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويقطعون ما الله به ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك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 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ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 ولئن تبعت أهواءه بعدما جاءك من العلم مالك من, ما من الله مِنَ من الله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 وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْنَعُ نتوفينك نُرِيَنَّكَ عليك البلاغ وعلينا الحساب فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا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 استمرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب